الام نبع الحنان ومصدر العطف والرحمه فكم سهرت وكم تعبت وكم بكت وكم تجرعت كل ذلك من اجلك انت فما اجدرها بالبر والاحسان طول عمرها بالضحيا شان وما فيش مره قالت فيها نفس ارد جن ملك على الجنة تحت رجليك قلبي وعيني اشتاقوا إليكِ <تصفيق> الجنة تحت رجليك قلبي وعيني اشتاقوا إليكِ زمن اللي عليه يمينك ولما نمبرضحلما بيكي نفس زمن اللي عليه يمينك ولما نمبرضحلما بيكي طول العمرها بتضحى عشاننا وما فيش مره قالت فيها نفسي اردد لك عليا انا وصاني عليك كله طول ما راحه عشان وما فيش مره قالت فيها اه نفسي اردت منك عليا انا وصاني عليك كله صغار كبار لسه بتدعنا تعبنا برضه عشاننا دايما مشغول بالعلينا شايله هممنا بدلنا صغار كبار لسه بتدعنا وتعبنا برضه عشاننا دايما مشغل باله علينا شي بدلنا انا على نفسي ده ishura مشاف في اللي عليا قال يا عليا وطيبه يا امي وكلك حمديا ولو في انطلت عمري مشاف في اللي عليا انا مشتاق لحنينك نفسي اجيلك ده انا من غيرك مش في حياه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 يا رت تكملك عليا ده